بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس وقوعها كاذبا خافضة رافعا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسفا فكانت هباء منثثا ஒன் அுவல்ைமனிமா ஓஸாபுல் மைமன மசா அமீமா ஓசி கொ في جنات النعيم ثلث من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين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 طَيْرٌ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا سلاما سلاما ما أصحاب في مخضود وظل சஷாமிமா مَسْكُوب وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعٌ وَفُرُشٌ نَرْفَعُ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ترابا لاصحاب اليمين ثلث من الاولين وثلث من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشمال فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وظل من يَحْمُومٍ لَا அசாஷிமீமா وَلَا كَرِيمٍ لَنَذَانِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ شَجَرٌ مّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلاَ تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمِنُّونَ أَأَنتُمْ تَخْنُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَانِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ أَلَا أَنَّنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ تَزْرَعُونَهُ امْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِن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 أفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَن شَأَنْتُم شَجَرَةً أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اللا اقسم بمواقع النجوم وان انه لقسم لو تعلمون عظيما انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه طَهُرٌ تَنزِيلٌ مِنَ الرَّبِّ العَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الحَدِيثِ أنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا الحق فلعنا اذا بلغت الحق وانتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عِنْدَهُمْ كم من اصحاب يمين وام وتصليه جهنم ان هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم